خل الخطاب لمدفع هداري واحرق طروس النفر والأشعار وانهب فأصفاد الأسار لساكن ومسرة التيسير للسياري كم عازف عن جدول متوقف ومتابع مير السراب الجاري لون استراء الأرض ما دارت على ينمد جا سوابح الأقماري بل الخطاب لمدفع هداري وحرب طنوس النثر والاشعار وانهض فاصbad الاساليب ساكن ومسرته التيسير للسياري بل الخطاب لمدفع هداري واطر الطروس النثري والاشعاري والنطق الصواب الاسار لساكن ومسرته تيسير للسياري لو يصطراع الارض ما دارت على يم التجاس وبح الاقمار وقوافل الغيث الضحوك شحيحه وكتائب الغيم الكظيم جواري افقع وتاق الصمت واستبغ الخطاك الطارئات لحومة المغمار أنت القوي فقد حملت عقيدة اما سواك فحامل اسفالي قطع وثاق الصمت واستبق الخطا كالطالئات لحومه المقماري انت قوي وقد حملت عقيده اما سواك فحامل اسفالي يتعلقون بهذه الدنيا وقد طبعت على الايراد والاصدار دنيا وباع دونها العليا فبئس المشتري ولا بئس بيع الشاري أنت القوي فقل لهم لن أنثني عما نويت وشافعي إصراري لن أنثني فإذا قتلت فإنني حي لدى ربي مع الأبرار وإذا نفيت عن الديار فإنما ينضي البريء فتم وجه الباري وإذا ابتغيتم رد صوتي بالذي ما رد عن قارون قرن الناري انت القوي فقل لن انت القوي فقل له لن انجيني نخطيلت فعمنا نويت وشفيعي الساري رب البريء فلن امثني اذا قتلت فاني حي اللدا ربي مع الابران اي اللدا ربي مع الابران